يحب الكنسة من غير منامي وهو الغني يا بني الحرامي يحب الكنسة من غير منامي وهو الغني يا بني الحرامي تناعب النفح السلط ولكن رأيته الحب من شيامي الكرامي كل الملي حتى بالخمار الأشوتي مدافعت بجهد متهبدي قدلت صمراء في الصلاة رضا حتى وقفت له بالمسجد. بالله بالله ربي عليك الصناته لا تخطئ بحقني